لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا What are